وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد هذا المجلس الثاني مع الطيب الجني على شرح السنة للإمام المزني من تأليف فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري رحمة الله عليه وكنا قد ذكرنا أو قرأنا كلامه في القضية الأولى وهي السبب الباعث على تأليف الكتاب هذه المسألة الثانية في معنى السنة الكتاب كتاب الإمام موزني اسمه شرح السنة يقول المؤلف رحمه الله تعالى السنة في اللغة الهدي والطريقة الأمر المعتاد يعني الطريقة المعتادة المسلوكة عند قوم يقولون سنة هؤلاء القوم يعني عادتهم المضروقة قالوا منه سنة القوم كذا أي هديهم وطريقتهم فقوم اعتادوا على أمر يقولون هذه سنتنا يعنون عادتنا وطريقتنا المتبعة قالوا في الاصطلاح لها عدة معاني في الاصطلاح يعني في استعمال العلماء استعمالات أهل العلم لها عدة استعمالات الاستعمال الأول ما يرادف التطوع والمندوب والنافلة تستخدمون أحياناً كلمة سنة بمعنى مستحب أو بمعنى مندوب والمستحب والمندوب أمور متقاربة معاني متقاربة وهو كل ما أمر به من غير إلزان كل ما رغبته الشريعة من غير حتم هذا اسمه مندوب أو مستحب ويأتي كلمة سنة بهذا المعنى فيقولون فرائض الوضوء والسنن الوضوء يعني الأمور المستحبة ويقولون فرائض الصلاة والسنن الصلاة يعنون بالسنن هنا الأمور المستحبة غير الواجب قال المصنف ومنه السنن الراتبة ومنه قولهم سنة الصبح ركعتان يعنون الرغيبة هذا الاستعمال الأول الاستعمال الثاني ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي الاستعمال الثاني لكلمة السنة كل ما جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة وهذا يدخل فيه المندوبات المستحبات السالف ذكرها ويدخل فيه الأمور الواجبة المتحتلة ويدخل فيه المناهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه الصلاة فيقولون في السنة النهي عن كذا وكذا يعني مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون دليله الكتاب والسنة يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يخلط بعض الناس بين الاستحلالين، فيظن أن الكل السنة فهي غير واجبة، يخلط بين الاستعمالين بين سنة الوضوء وبين كلمة سنة على الوجه الثاني الذي هي مصدر من مصادر الشريعة الاستعمال الثاني هذا الاستعمال للسنة على أنه مصدر من مصادر الشريعة المصدر الثاني للشريعة السنة الكتاب والسنة فتأتي إليه وتقول أمر النبي سلم بكذا أو فعل يقول والله هذه سنة بالنها خلط بين السنة بمعنى مندوبة بين السنة بمعنى مصدر من مصادر الشريعة فهناك استعمالان لابد من التمييز بينهما استعمال الثاني للسنة كل ما كان من قبل النبي كل ما جاء من قبل النبي غير القرآن ويدخل في ذلك أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته والوصف أقواله كأن يربي الراوي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تقوله عليه الصلاة والسلام عمل عاملا ليس عليه أمر فهو رد هذا كلام النبي هذه سنة وكأقواله كأن يروي الراوي أفعال النبي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وإذا صلى فعل كذا وكذا ووضع إصبعه كذا وهكذا يصف ليس كلاما للنبي لكن حركات أفعال النبي عليه السلام هذه سنة السنة الثانية التقريرية والتقريرية إقرار بمعنى موافقة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال إنسان كلاما والنبي سكت أو ضحك أو وافق هذا يعتبر إقرار بمعنى موافق أو فعل فعلا فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على ما يجري حوله من أقوال والصحابة ومن أفعال تسمى سلة تعتبر سلة بحكم النبي أقرها وافق عليها فتنسب للنبي عليه الصلاة والسلام كما مع عمر بن عاص لما كان في غزو ذات السلاسل في ليلة احتلم في ليلة شديدة البرد فتيمم وصلى خشل من المرض فقال له النبي عليه السلام لما رجع يعني صليت بأصحابك يا عمر وأنت جنب صليت بأصحابك وأنت جنب فقال عمر يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت وصليت قال فضحك النبي عليه وسلم ولم يقل شيئا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا يدل على أن هذا العمل مشروع أن الإنسان إذا خشي من البرد من البرد خشي إن اغتسل أن يمرض تيمم هذا مشروع دليله إيش؟ السنة هذه السنة ليست كلاماً للنبي عليه وسلم ولا فعلا وإنما موافقة لفعل أحد السحاب تسمى السنة تقريرية والسنة الوصفية وصف أن يصفوا النبي عليه وسلم إما أن يصفوه في أخلاقه قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أواي من يصفون فيه خلقه؟ يصف جسمه، مشيته، ضحكته، وجهه، لحيته. هذه كلها تسمى كل هذه الأحاديث تسمى سنة. السنة. فعند السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته ووصفه الخلق أو الخلق هذا الاستعمال الثاني. قال المؤلف رحمة الله عليه والمقصود ما ينقل عنه من الحديث ومنه قولهم والدليل من السنة على اشتراط النية في العمل إنما الأعمال بالنيات يعني هذه الكلمة والدليل من السنة يعني مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الاستعمال الثاني للسنة الاستعمال الثالث الشرع كله الشرع كله يسمى سنة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يعني بهذا الدين الذي جئت به بكماله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث ومنه قول الصحابي مضت السنة بكذا وكذا يذكرون الصحابي في بعض الأمور الشرعية فيقولون مضت السنة يعني الحكم الشرعي مضت السنة أن الرجل إذا تزوج كذا أو إذا طلق حصل كذا أو إذا باع يقصدون مضى الحكم الشرعي فيقصدون بالسنة هنا الشرع هذه ثلاثة استعمالات استعمال السنة بمعنى أو مرادف للمندوب واستعمال السنة بمعنى ما يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام واستعمال الثالث بمعنى الشريعة واستعمال الرابع بمعنى العقائد استعمال الرابع وهو الذي يعنينا في هذا المصنف بمعنى العقائد ومن ذلك قول الإمام محمد أصول السنة عندنا التمسك بكذا وكذا إلى آخر كلامه في أصول السنة رحمة الله عليه ويقصد بأصول السنة هنا العقيدة وقوله وليس في السنة قياس يعني في الاعتقاد العقيدة لا تخذ بالأقيس العقلي ولهذا سمى كثير من الأئمة لهذا سمى كثير من الأئمة مؤلفاتهم في العقيدة باسم السنة وإن اختلفت العبارات يؤلفون المصنف ويسمون أصول السنة كما فعل المزني يقصد الاعتقاد والسنة وشرح السنة وهذا كثير في كتب السلف غير شرح السنة للمزني كثير من سمى كتابه السنة كالسنة لابن عاصم والسنة لامام أحمد في معتقد أصول السنة وأصول السنة للحميدي شيخ البخاري ومنه كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكثير من من ومنه هذا كتاب الذي نحن معه شرح الصنة للإمام الموزاني وذكر المؤلف أيضاً شرح الصنة للبغوي صاحب التفسير وشرح الصنة للبربهاري وهو كتاب مشهور فهذه تسمية جرى عليها عدد من السلف غير قليل حتى صار أمر مشتهراً عندهم أنهم يستخدموا الصنة بمعنى العقيدة يسمونه مصنفات العقيدة كتب السنة يعني يعنون كتب الاعتقاد ولعل ذلك لأن طوائف أخرى انحرفت عن السنة في الاعتقاد انحرفت عن السنة وممتاز أهل السنة بتمسك بالمعتقد بالمعتقد الموافق للكتاب والسنة فكما سموا أهل السنة سموا مصنفات مصنفتيهم بالسنة أو بشرح السنة أو بأصول السنة أو نحو ذلك من هذه المسميات إذن هذه أربع استعمالات للسنة بمعنى مرادف للمندوب مراد وبمعنى ما أضيف إلى النبي عليه السلام على أنه المصدر الثاني للشريعة والاستخدام الثالث على أن الشرع كله وربما استخدموها للعقيدة لمسائل العقيدة كما في هذا المصنف الذي عندنا قال المصنف المؤلف الشرح المسألة الثالث ترجمة مختصرة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني صاحب هذه الرسالة رحمه الله تعالى قال في اسمه هو الإمام العلامة فقيه الملة عالم الزهاد أبو إبراهيم هذه كنيته إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المصري صاحب الشافعي وتلمينه هو من تلاميذ الإمام الشافعي بل هو من أبرز أصحاب وطلاب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه قال كان مولده رحمه الله سنة موت الليث بن سعد سنة خمس وسبعين ومية والليث بن سعد إمام مصر معاصر للإمام مالك ومن أقران الإمام مالك وجبل من جبال العلم كالإمام مالك وبعضهم يفضله على الإمام مالك بعضهم يفضله على الإمام مالك لكن الإمام مالك انتشر مذهبه ولم ينتشر مذهب الليث انتشر مذهب الإمام مالك ولم ينتشر مذهب الليث لأن طلاب الإمام مالك كانوا أحرص وأقوى وأكثر عناية وتنظيم فدونوا علم الإمام مالك ولم يحضر الليث بمثل هؤلاء الطلاب فلم يعني يظهر مذهبه كظهور مذهب الإمام مالك وهو كان على كل حال من أقران الإمام مالك وكان في عصر الإمام مالك وكانوا يقولون الأئمة الأربعة في زمنه قبل ظهور الشافعي وطبعاً قبل ظهور أحمد بن محمد كانوا يقولون أئمة الأربعة يعنون الإمام مالك في المدينة والليث بن سعد في المصر وسفيان الثوري في الكوفة وعبد الرحمن الأوزاعي في الشام هؤلاء كانوا أقران في عصر واحد وجبال هؤلاء الأربعة جبال من جبال العلم من أصحاب المذاهب لم تكن يعني المذاهب أربعة فقط بل كانوا الأئمة المجتهدون كثر كان الأئمة المجتهدون كثر لكن المذاهب الذقية التي يعني دونت أكثر من غيرها هؤلاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حمد وإلا فكان في عصر إمام شافعي عبد الرحمن الأوزائي إمام الشاب علم من الإعلام والليزي بن سعد إمام مصر والثوري كانوا يقولون لولا الثوري ومالك لضاع العلم أو كلمة النحو لولا ثوري ومالي في عصرهم أنا ضاع بكثرة الأخذ عنهم لكن هؤلاء يعني تهم ذهبهم أو يعني قلت العناية بتوفيرهم وكذلك حتى في بعد عصرهم لم تنتهي الـ الـ يعني بلوغ مرتبة الاجتهاد ولن تنتهي إن شاء الله لكن برز أئمة كثيرون لهم ذهبهم الخاص بهم محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير إمام مجتهد لم يكن مجقيداً ب مذهب من المذاهب الإمام البخاري صاحب الصحيح كان إماماً مشتihداً كان إماماً مشتihداً عنده علمه وفتاويه ولم يكن يعني مقلداً ذاك التقليد يعني ومتبوعاً لإمام معين لا يخرج عن مذابه وغيرهم كثير كانوا أئمة مجتهدون ولكن ما بقي من العلم الموثق توثيقاً يعني واسعاً هو مذهب هؤلاء الأئمة الأربعة مذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حمل برز لهم طلاب دونوا مذاهبهم واستخرجوا مسائل على أصولهم وفرعوا واصنفوا وشرحوا وتوسعوا حتى استقرت هذه المذاهب وجر الأمر على ما تعرفون فهذا الليث بن سعد الذي جرنا إلى هذا الكلام ذكر هذا الإمام الليث بن سعد إمام مصر رحمة الله عليه ولد إسماعيل المزني صاحبنا هذا صاحب المصنف الذي بين يدينا الإمام إسماعيل بن المزني صاحب الإمام الشافعي في السنة التي مات بها الليث بن سعد المزني رحمة الله عليه عنده مصنفات صنف كتاب اسمه الجامع الكبير والجامع الصغير وعنده مختصر اسمه مختصر المزني في مذهب الشافعي هذا لا يكاد طالب علم يدرس الفقه على مذهب الشافعي إلا ويدرس مختصر المزني مختصر المزني من كتب المذهب الشافعي الشهيرة مختصر المزني من كتب المذهب الشافعي الشهيرة لا يكاد طالب علم على يدرس مذهب الشافعي إلا ويمر فيما يمر على مختصر المزني والمختصر هذا وقعت عليه ان شروحات وكمختصر خليل عند المالكية مختصر المزني عند الشافعية كمختصر خليل عند المالكية. أُلفت عليه مؤلفات وشروحات وتوسع في ذكره والاعتماد عليه وحفظه كمتن من متون العلم أيضاً من المصنفات المزني كتاب المنثور وكتاب المسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الوثاق قال المؤلف كتابنا نقصد الذي بين أيدينا مختصر المزني عفواً كتاب شرح السنة وكتابنا الذي صلى الله شرحه وغيره. وقال وصلى لكل مسألة في مختصره ركعتين مختصر المزن في مذهب الإمام الشافعي كان يصلي ركعتين في تدوين كل مسألة يصلي ركعتين كلما أراد أن يدون المسألة فصار أهل الكتب المصنفة في المذهب يعني في مذهب الشافعي على منواله أرتبوا ولكلامه فسروا وشرحوا صار العلماء الشافعية بعده يعتبدون على كتاب إما يؤلفون على طريقه ومنواله وإما يشرحون مصنفه ويتوسعون في الاستقرادات والتفريعات عليه قال مما قيل في الإمام المزني قال الإمام الشافعي المزني ناصر مذهبي وقال أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان سمعت محمد بن علي كالتاني وسمعت عمر بن عثمان المكي يقول ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من المزني يعني في الاجتهاد في العبادة ولا أدوم على العبادة منه وما رأيت أحداً أشد تعظيما للعلم وأهله منه من المزني يعظم العلماء والله بالعلم واحترمهم وكان من أشد الناس تضييقاً على نفسه في الورع يعني في الاحتياط لدينه كان ورعاً وأوسعه في ذلك على الناس لا يضيق على الناس إنما يشدد على نفسه، وكان يقول أنا خلق من أخلاق الشافعي، هكذا يصف نفسه، يشكر شيخه، ويذكر يعني تأثره بشيخه تأثرا شديدا، ويستحضر فضل شيخه عليه في تأديبه وإصلاحه، فيقول أنا خلق من أخلاق الشافعي. <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله وقيل فيه كان رحمه الله عابداً مجاب دعوة عظيم الورع وقال الذهبي كان زاهداً عانماً مناظراً محجاجاً يعني قوي الحجة مناظراً محجاجاً غواصاً على المعاني الدقيقة الاستنباطات من الآيات والأحاديث الذكية الدقيقة يمتاز بها الطوائف من أهل العلم منهم من الإمام؟ المزني. <تصفيق> قال ابن أبي حاتم سمعت من المزني وهو صدوق يزكيه عنه وقال ابن سعيد بن يونس كان ثقة المزني كان ثقة كان يلزم الرباط يعني الجهاد الرباط الثغور, الثغور المسلمين قال وكان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا يعني من غير مقابل إذا مات أحد من أقارب أو جيران أو المعارف كان يغسلهم تطوعا من غير يعني مقابل وهو القائل تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي تعانيت إن اشتغلت بهذا الأمر واعتنيت به ليرق قلبي فصار لي عادة صار لي عادة عادة غسل الموتى قال وهو الذي غسل الشافعي رحمة, رحمة الله عليه والذي غسل شيخه الشافعي. مما شايخ المزني قال حدث عن الشافعي وعن علي بن معبد بن شداد ونعيم بن محمد وغيرهم وهو قليل الرواية يعني في الحديث قليل الرواية ولكنه رأس في الفقه ولكنه كان رأسا في الفقه كان قليل الرواية وكان زمن اشتغال بالرواية لكنه كان في الفقه أكثر اشتغالا حتى صار رأسا من رؤوس العلمي في هذا الباب من تلاميذه ممن تتلمذ على المزني حدث عنه إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح صاحب كتاب التوحيد ابن خزيمة اشتهر بهذه الكلمة أي إمام الأئمة لغزارة علمه وكثرة طلابه وكثرة من يفد إليه فسمي إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة عنده من كتب السنة كتب الحديث صحيح ابن خزيمة وإن كان تسميته صحيح ابن خزيمة كتسمية صحيح ابن حبان فيها نوع من التوسع ليس كصحيح البخاري وصحيح مسلم لكنه على كل حال من أئمة العلم المبرزين ومن الرواة المعروفين ومن أصحاب الدووين دووين السنة أبو بكر ابن خزيمة أيضا من تنميذه أبو الحسن من تلاميذ المزن أبو الحسن بن جوصة وابو بكر بن زياد النيسابوري وابو جعفر الطحاوي الحنفة صاحب العقيدة الطحوية، صاحب العقيدة الطحوية الشهيرة، صاحب شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، رأس من الرؤوس الأحناف رحمة الله عليه. أيضاً من جلبيد المزني أبو نعيم ابن عدي وعبد الرحمن بن بحاتم وابن الفوارس ابن الصابوني وخلق كثير من المشارقة والمغاربة من المشارقة والمغاربة. ثم وضع عنوان جانبي يتكلم فيه على مزلة مختصر المزني الذي ذكرناه ذكره في فقه الشافعية قال امتلأت امتلأت البلاد بمختصره في الفقه وشرحه عدة من الكب من الكبار بحيث يقال كانت البكر من العروس،, العروس البكر كانت البكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني كانوا من ضمن السياق كما يقال اليوم يضعون كتاب مختصر المزني هذا يحصل لما يكون الثقافة أمر سائد في الناس والعلم أمر مشهور في الناس حتى العوام يعطلون بالكتب يعرفونها تراهم في عدة العروس يوضعون كتب لا تستغرب من رؤية رجل يمشي بكتاب حتى قالوا من المرؤة أن يمشي الرجل ومعه كتاب في الشارع هذه كما يقال الثقافة السائلة الثقافة مجتمع كان المجتمع هكذا ثقافته وكان الثقافته علم علماء وكتب ومصنفات ودروس تغص بها المساجد وكانت تغلق الحوانيت يقولون لماذا مغلق الحوانيث والله الحسن البصري في المسجد يشرح ويععظ الناس تغلق وتككين كأن عيد تحسبه عيد يعني من كثرة عامة الناس ومساطاء الناس عندهم إقبال على على فهذا مثل هذا المجتمع تظهر فيه هذه الأمور أن يكون في جهاز العروس كتاب مختصر الموزن يوما ما كان إذا قال إما محمد فلان هذا سيء يهجره الناس كلهم يهجره الناس كلهم كرابيسي مات وما ما قاس من يدفنه يدفنوه أربعة أنفارمس كرابيسي لما مات لأن إما محمد قال هذا رجل السوق إما محمد كان إنسان جاد حريص، فلما حذر من الكربس هو قضية تحذير تحذير ديني للدين، لم يكن أغراض شخصية ولم يكن لقضية خصومة مالية لدنيوية أبدا للدين، أظهر كلاما سيئا هو أو الحارس المحاسبي، فلما تكلم المجتمع بالكامل هجره، المجتمع بالكامل هجرهم لأن المجتمع يحترم كلام الأئمة والعلماء، فلما قال الإمام مالك يهجرون هجره. حتى ماتوا منبوزين بالكاد وجدوا من يدفنهم أو يعزي عليهم لأنهم مهجورون منبوذون حتى يتوبوا الى الله تبارك وتعالى ان لم يتوبوا يبقون على الحال فهذا هكذا كان الناس قديما هكذا كانوا ويشاهد من الكلام مكاره مختصر المزني حتى كانوا يعني يسعدون به العروس ويقدرونها بأن يضعوا لها في جهازها مختصر المزني قال وكان يعني المزني رحمه الله تعالى كان إذا فرغ من تبييض مسألة التبييض يعني, يعني كتابتها يكتب المسألة في مسودة في مسودة يعني مش مخربش يعني خربيش هيك بعدين يرتب أفكارها فيها بعدين ينقلها في ورقة منظم ومرتب يسموه فيه تبييض قال كان إذا فرغ من تبييض مسألة أو دعها في مختصره يكتبها يعني في المختصر صلى ركعتين لله يصلي كل ما يكتب مسألة وخلاص يحققها ويجمع طرافة في ورقة بعدين ينقلها مبيضة في في الورقة في في المختصر اللي به يصلي بعد ذلك ركعتين لله كل مسألة يصلي لها ركعتين لله تبارك تعالى ثم عقد فصلا على عقيدة الإمام المزني قال قال عمرو بن سمين المكي سمعته محمد بن إسماعيل الترمذي قال سمعت المزني يقول لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته. هذه من المسائل التي مرت علينا وستأتي. مرت علينا في الوصية وستأتي إن شاء الله تعالى. لكن المقصود أنه على طريقة أهل الصم. على معتقد أهل الزنى يعتقدوا علو الرّب جل جلاله. قال لا يصح لأحد توحيد لا يعتبر توحيده صحيح حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته. قلت له القائل هذا. محمد بن سبعيل الترمذي وليس هو الترمذي صاحب الجامعة قلت له مثل أي شيء مثل أي شيء قال سميع بصير عليم قال وكتابه هذا يقصد المختصر الذي نحن في قراءته واضح على صحة عقيدته هذا المختصر الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى من أبير الأدلة على أن الإمام المزني صاحب عقيدة صحيحة سليمة هو من أئمة أهل السنة والجماعة وهكذا كان أئماً أربعة وهكذا كان طلابنا هكذا كان أئما وغير الأربعة وغير أئما أربعة لم يكن في أهل بدع إمام لا في القراءات ولا في الفقه ولا في رواة الحديث لم يكن فيهم مبتدع أئمة الفقه من أهل السنة أمة القراء كانفع وعاصم و عامر ابن العلاء وعبد الله ابن ك... عدد من شئ ابن عامر أمة القراء السبعة أو العرب كلهم من من أهل السنة أمة الحديد البخاري مسلم وداود والتندي وغيرهم إلى عصر ابن خزيمة ابن حبى إلى ما شاء الله كلهم من من أهل من من أهل السنة ليس فيهم رافضي وليس فيهم خارجي ثم جاء من جاء من بعدهم يأخذ عنها من أراد القرآن يذهب إلى السنة وإن كان الأمر انتشر واتسع لكن نقصد الأصول المنابع التي من أراد العلم يرجع إليها لا يجد إلا كتب أهل السنة ومصنفات أهل السنة إذا أردت القرآن فما عندك إلا هؤلاء أئمة المعروفة السبعة والعشر إذا أردت الحديث ترجع إلى كتب هؤلاء الأئمة وإذا أردت الفقه ترجع إلى كلهم على طريقة أهل السنة والجماعة لم يكن في وصول الدين يعني التي تنقل أحد من أهل البدع لا من الخوارج ولا من الروافض ولا من المعتزلة ولا من غيرهم وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أهل السنة وهذا من أبين الأدلة ولا يزال إلى يوم القيامة المعتنون بالعلم كما ينبغي أهل السنة المعتنون بالعلم كما ينبغيهم أهل السنة وإن كان أهل البدع مشاركات وعنايات لكنهم لا ينتفعون به ولا يكتب الله لهم ما يكتب لي لأئمة السنن. انظر إلى الإمام الألباني رحمة الله عليه. انظر إلى الإمام الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وانظر إلى جهوده. وانظر إلى علمه. وفي الدنيا في عصره وبعد عصره من أئمة الحديث المشتغلين بالحديث كثر. كثر في مصر وفي الحجاز وفي الشام وفي الهند كثر. وهو كتب الله له هذا الظهور. مع أنه لم يكن مدعوماً لا من دولة ولا من شيء ولا من مؤسسة لم يكن وراءه أحد كان فرد لم يكن وراءه لا دولة تدعمه ولا مؤسسات تطبع لا ولا شيء هيا الله لا وقيض الله لا ومن حتى صنف مصنفات ربما تغطي مكتبه بأكمالها مصنفات ونشر علماً واسعاً كثيراً وهو فرد لا جامعة تنصر تنصره ولا مؤسسة تطبع ولا ولا شيء. الله سبحانه وتعالى ينصر أهل السنة بعلمهم وبخلاصهم وبحبهم للسنة ودفاع عنها. وشيخ الألباني من أبرز الأدلة على ذلك. هذا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. رجل لم يخرج من من المملكة السعودية أبداً في حياته فيما يذكره. عمره مسافر. وفتويه وعلمه في أقاصي الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها تذهب إلى كندا. وتذهب إلى أمريكا وتطوم في أوروبا في مجهيل الأفريقية تجد فتاة بنباس وعلمه تجد سمعته مع أنه من خرج يوم من من السعودية أبدا نشر الله علم هؤلاء القوم بإخلاصهم وبجدهم وثم غيره من أصحاب العلوم والمصنفات والمؤسسات والشركات والملايين ما كتب الله لهم مثل ما كتب لأهل السنة ولا كتب الله لهم ظهورا كما كتب لأهل السنة فأهل السنة هم الطائفة المنصورة وهم يعني منميزهم الله تبارك وتعالى بهذه الفضائل العظيمة قديماً وحديث، وقديماً لم يكن في أئمة الدين إلا أهل السنة والحمد لله رب العالمين. ثم عقد أخيراً كلاماً على وفاته، فقال توفي رحمه الله في رمضان لست بقين منه يعني بقي على رمضان ست أيام وينتهي سنة أربع وستين ومئتين وله تسع وثمانون سنة هذا آخر المقدمات التي وضعها الشيخ عبيد رحمة الله عليه وإن كان فيها أيضا ذكر مقدمة المزني أو المقدمة التي وضعت في بيان السبب الباعث على تأليف المزني لهذا المختصر نبدأ بعدها في المتني في كلام المزني في بيان العقيدة والدخول في تفاصيل الأمور وذكر وسائل عقيدة أهل السنة الجماعة لكن نتركها للمجلس القادم أحيانا الله وابقانا أسر الله العلي العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونكتفي بهذا القدر وصل لهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب لي.